وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا انَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ نَّبِيد فَمِنْ تَقْوَى مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا وَرَّبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ظل وجهه مسودا وهو كضيب أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَافًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُككتَبُ شَهَادَتُهُم وَيُسَْلُود وَقَاوا لَ شَ أَوحمَانُ مَا عَبَدنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ غِلْمٍِ إنِنهُمْ إِلَّا يَخْرسُ أَمْ آتَينَاهُمْ كِتابَابًَا من قَادِلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَنصِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ اهْتَدُوا